يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ كُنَ نَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوا وَاسْتَقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ بَكَرٍ وَأُنْثَا إِلَىٰ نَتَآرَفُ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَحْرَافُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا ولكن لَمْ نَوَلِّ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَهْلَانِكُمْ شَيْئًا إِنَّمَا غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الذين آمنوا بالله ورتوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون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 بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يحزم غير السماوات والأرض والله بطير